بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وانت تجعل حزنة إذا شئت سهلة هذا هو الدرس الحادي والستون من, جموع من شرح شاذ العرف جموع الكثرة الأول فعل سهل يا شيخنا فعل هذا جمع القلة ولا كثرة ونقط قلت ينبقى أن نحفظ بيت الألفية لكي نميز بين جمع القلة وجمع الكثرة لما نقول يا شيخنا هذا البيت يبقى غير يبقى جمع كثرة اللي قال عنه الشيخ مولانا ايه قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة يبقى مع ذاته ايه كثرة فهنا يا شيخنا يكتفي أن نأتي بال بالجم والمثال كلمة فعل دا جمع تكسير يفيد الكثرة انه ايوه شوف كده يا مولانا وانقاض في افعل ومؤنثه فعلاء صفتين يعني كلمه حمر كمان يا شيخنا كلمه حمر مذكروا يا شيخنا احمر صح يا شيخنا يبقى في ايه افعل زي احمر مؤنسه ايه فعلاء يبقى احمر اقول حمراء طب لو حبيتها اجمع اقول ايه حمر يبقى احمر يعني جمال احمر صح يا شيخنا وناقة حمراء وجمال حمر على اوضن فعل اظن سهل صح يا شيخنا يبقى قال ينقاس قياسا يعني في افعل زي احمر كده اللي مؤنسه ايه شيخنا فعلاء زي احمر حمراء صح شيخنا عظيم كده صحي ولنا مظبوط صحي ولنا وكما يكون جمعا لافعل الذي مؤنثه فعلا يكون جمعا أيضا لافعل الذي لا مؤنث له أصلا كأكمر لعظيم الكامره وادر بالعظيم الخصية وكذا لفعلاء الذي لا أفعل له زي ردقاء طبعا الكلمات اللي قالها دي يا شيخنا على سبيل إيه الندرة على سبيل إيه الندرة لكن إحنا عرفنا الآن يا مولانا إنه الوزن الأول فعل ينقاس في أفعل اللي مؤنث وفعل أقول مثلا هذا جمل أحمر وناقة حمراء لما أجيب جمع الكفرة أقول إيه حمر يعني نوق حمر فهمت يا شيخنا أو جمال حمر على وزن شيخنا فعل الثاني فعل اتبع يا فعل يعني الأول يا مولانا كان ضم الفاء وإسكان العين الآن ضم الفاء والعين فعل يطرد في وصف على فعول فاعول بمعنى فاعل غفور يبقى ها غفور صح لاحظ ان فعول ده بمعنى فاعل لأنه غفور بمعنى غافر مزبوط يا شيخنا يبقى فعول بمعنى ايه يعني. طب صبور بمعنى صابر يبقى صبور يبقى أقول هؤلاء رجال صبور على وزن يا شيخنا فعل فصبور اللي هو على وزن فعول قصد بها فاعل يعني رجل صابر خلاص يا شيخنا أظن كده ايه سهل يا شيخ ولا صعب سهل يا مولانا طيب ناتب على ذلك الى الثالث الثالث فعل ماشي يا شيخنا يطرد في اسم على فعله وفي فعل يعني فعله وفعل ماشي بدون ما تقول انثى افعل اولا يقول لنا كلمه فعله لما اقول كلمة غرفة ومدية وحجة وصغرى وكبرى تقول فيها غرف يبقى فعل يعني عايزين يا شيخنا الاسم يكون على وزن فعل انتبه يا مولانا غرفة اجمحها تقول ايه غرف طيب لما اقول يا مولانا مدية عارف المدية اللي السكين تقول أي أمودا طيب فعلة زي صغرة أو كبرى يا مولانا صغر وكبر يبقى ان أن الوزنة اللي هو فعل يريد اسم على وزن فعلة زي غرفة تقول غرف أو الاسم يكون على وزن فعلة زي مثلا صغرى أو كبرى تقول إيه كبر إنها لقي الكبر صح يا شيخنا؟ الرابع في بكسر الفاء وفتح العين يطرد في فعله تمعني يا شخنة انتابي الكلم كسرة أقول لي يا شخنة كسر عارف الكسرة كسرة الخبز الله يفتح عليك فرية اللي الكلم الخامس فو علة ضم الفاء وفتح العين مع اللام ماشي يا شيخنا يطرد في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام لا مقول قاضن يقول ليه مولانا قوضا ياه انتبه للحفة الجميلة بيامولان قاضن يقول ليه مولانا اي والله يفتح عليك يا سلام دي نصة مهمة جدا يا شيخنا بندرسها بلعم المؤنث السالم يبقى قاضن ها قاضي اقول يا شيخنا اجمعها قوضا ياه قضاياه على وزن ايه؟ فوعله صح يا مولانا؟ ده يا جمع كثرة صح؟ قضايا على وزن ايه؟ فوعله ده عايز الاسم المعتل الاخر ده قاضي اقول قضاياه لما قول قضاه تجد الالف اليادي تحركت وفتح ما قبلها فقلبت الالف ده اسمه علال؟ بالقلب, بالقلب. بالقلب. فصارت قضاة فهنا في جمع المؤنث السالم يقول القاضي تقول قضاه طيب ما الالف دي حرف أصلي لانه مقلب عن ياء فهنا لا تنصب بالكسره زي جمع المؤنث لان جمع المؤنث مدل على اكثر من اثنين من اثنينين بزات ألف و تاء فربما تظن ان الالف دي زائدة لا هي حرف أصلي ليه لانه مقلب عن ياء خلاص يا شيخنا تقول رأيته قضاة لكن هو الاصل الجمع قضا على وزن إيه؟ فعله فعاله يبقى فاهم يا شيخنا قضا على وزن يا شيخنا فعله, فعلة. شيخنا ونادي مولانا ولا يبقى فعله ده يطرد في وصف عاقل على وزن فاعل على وزن يا شيخنا فعل. يا سلام زي قاضي يعني هذا هذا رجل قاضي يبقى مش اسمه قاضي ده هو صفه ليه يعني خلاص يا مولانا طيب يبقى قاضي تقول القضاء ورامل تقول رماه وغزم تقول غزاه والأصل يا شيخنا غزايا ورمايا وقضايا بس حصل فيه علال بالقلب في بعد ذلك الثالث فعله بفتحات يعني يطرد في وصف مذكر عاقل صحيح اللام زي كاتب تقول يا شيخنا كتبه وسحر تقول ايه سحره السابع فعل بفتح وسكون وفتح ويضطرد في وصل دل على هلاك أو توجع أو تشتت. لما يقول قتيل تقول لي يا شيخنا قتلى يا سلام تقول قتلى شو دل على هلاك لأن القتل هذا هلاك يا شيخنا صح؟ يبدو تقول لي يا موذن انتبه كذا لما يقول لي قتيل تقول لي يا شيخنا إلا وعلى ودن فعيل تقول قتلى وجريح تقول لي جرحة وأسير تقول لي أسرة مرضى. خلاص كذا يا شيخنا؟ م. او على وزن فاعل زي زمن تقول ايه زمنة او على وزن فاعل زي هالك تقول ايه هلكة او فيعل زي كلمة ايه يعني ميت تقول موتى او افعل زي احمق تقول حمقى او فعلان تقول عبسان تقول عبصى سهلا يا يعني ناق نكتفي بالمثال هاته الثامن ها فعلة وهو كثير في فعل اسم صحيح لازم يا شيخنا لما اقول شوف كلمه قرط اقول يا شيخنا قرط على وزن ايه فياله ايوه طيب كوز عارف الكوز ايدوسابوديا يا شيخ ما له كوز اقول كوذا على وزن يا شيخنا فعاله هات التاسعة مولان فعل ها فعل صح يا شيخنا لما اقول ايه يعني راكع وراكعة وصائم وصائمة في الجمعة اقول ايه؟ ركع وصوم صح يا شيخنا يبقى في وصف على وزن فاعل أو فاعلة يبقى يقول رجل راكع ومرات الراكعة اقول الجمعة ايه؟ ركع مش في ايه أي باين في القرن ركع فيها ركع؟ والركع السجود العاشر فعال سمعنا يا شيخنا زي صائم تقول ايه؟ صوام وقالته قراء ماشي بعد كده الحادي عشر فعال ما شاء الله فعال ده قال يتطرد في ثمانيه انواع خلينا يا شيخنا نجيب مثال وخلاص ماشي هو الاول والثاني قال فعل وفعلة اسمين او الصيني يعني كلمه كلب وكلبه تقول كلاب على وزن ايه يا شيخنا فعال صح مم. طيب الثالث والرابع فعل وفعلة يعني كلمه جمل تقول يا مولانا جمال. جمال طيب وتقول رقبه تقول ايه رقاب. رقاب الخامس فعل لما اقول مثلا يا مولانا ذئب ها تقول ايه مم. ذئاب السادس فعل فعل يا مولانا زي رمح تقول ايه رماح السابع والثامن فعيل وفعيله يعني ظريف والظريف تقول ايه ظراف صح يا مولانا طيب هاتنا الثاني عشر الثاني عشر فعول يطرد في اسم على وزن فاعل يعني نقول مثلا شيخنا نمر ها تقول جمع النمور نامير تقول يا شيخنا مم. نمور ما شي امولانا مم. وفي فعل اسم ثلاثي اذا من كعب تقول كعوب وجند تقول جنود الثالث عشر فعلان فعلان وطرد في فعال زي غراب تقول غربان سمعنا يا شيخنا مم. غراب تقول ايه غربان ايوه الرابع عشر فعلان يكثر في اسم فعل زي ظهر تقول يا شيخنا ظهران وبطن تقول ايه بطمان, بطمان الله ينشع عليك الخامس عشر فعلاء سمعنا يا شيخنا بخيل تقول يا شيخنا بخلاء والكريمة تقول ايه كرة ماء. طيب وممكن سميع تقول ايه سمعاء السادس عشر افعلاء افعلاء يمول... لما اقول شديد تقول ايه اشداء قشد ابو عزيز إيه؟ اعزاء هو صديقه ليه اصدقاء اللي هو افعال يبقى أصدقاء على وزن افعلاء رساله بصديق تقول اصدقاء عشر فواعل ترى في فاعله اسما او صفه يعني ناصيه تقول نواصن فواعل يعني كاذبه تقول ايه كواذل. على وزن ايه فواعل وكال تقول كواهل فعائل ده الثامن عشر منا فعائل لما قل سحابة سحابة تقول ايه شيخنا فحائل. سحائب ورسالة رسائل, رسائل. وعجوس تقول ايه عجائز التاسع عشر فعائل إيه فعالي. فعالي والعشرون, والعشرون فعالة هاتان الصغادان تشركت اشياء تشركان في فعلاء يعني انتبه شيخنا صحراء ماشي يا لنا ايوه وكلمه حبله طيب لما نجمع صحراء نقول ايه يا شيخنا صحاري صحاري وصحاره على وزن فعالة م. يعني شوف فعالي يعني صحاري أو تقول ايه صحارا صح صحيح يا شيخنا يعني يشتركان في كلمة فعلاء دي اللي هو صحراء يعني م. صحراء ممكن تجمعها على وزن فعالي فتقول ايه صحاري وممكن تجمعها على ايه على ها فعالة زي صحارة م. يبقى إما لها كم جمع يا شيخنا آية يبقى صحراء صحاري على وزن فعالي أو صحاره على وزن فعالة أظن كده وضحت يعني طيب ناتي الحد والعشرون يا شيخنا فعالي بتشديد الياء يا شيخنا فعالي زي يا شيخنا كرسي وقمري سمعنا يا مولانا أيوة يبقى الفعالي زي كراسي تبقى يا شيخنا يعني كرسي لما تجمعها تقول كراسي اللي هي فعالي يعني دي سهله يا شيخنا واضح يا مولانا يعني كرسي أجمع حد يقوله كراسي بتشديد الياء يعني كرسي كراسي الثاني والعشون فعالل يعني تقولي هجمع لنا إيه ده لما يكون ربع مجرد أو كذلك القماس مجرد والمزيد يعني كلمة جعفر هتقولي هي جعافر خلاص وبرس تقوله براس طيب وسفر جل يا شيخنا تفارج صح يا شيخنا وفرازق تقول ايه يا شيخنا فرازق طيب الثالث والعشرون شبه فعال يطرد في في مزيد الثلاث غير ما تقدم يعني يا مولانا إحنا كنا إيه للأخير ده يا شيخنا؟ شب فعالل شب فعالل شب فعالل ده يا أي شب فعالل وهو ما ما عددا وهيئة وانخالف زنة وذلك كمفاعل وفواعل وفياعل وأفاعلة يعني سكران يا مولانا كان نحو احمر وسكران وصائم ورام ورام دي طبعا بيقول لها جمع تكسير تقدمت يجمع احمر على حمر وسكران على سكرة وسكرى على سكارى وسكاره وصائم على صوم وصوام ورام على رماه وكبر على كبر ال ايه المقصود بكلمه فعال اللي يا مولانا اللي, اللي هو شبه فعال انا عايز اذكر حضرتك بشيء صيغه منتهى الجموع اللي هو مفاعل او مفاعيل او شبههما مفاعل زي مساجد مفاعيل زي مصابيح لكن في نفس الوزن بس شيء شبيه يعني نقول مثلا بدل مساجد أقول مثلا كلمة كنائس ليس أولها يا شخني لكن هو إيه؟ يعني جمع تكسير الثالث ألف بعد حرفان فدي اسمها شبه مفاعل صح؟ يعني أقول مثلا ثواتح أو الحرف الثالث ألف بعد حرفان فدي تشبه مفاعل طب مصابيح لما أقول أباريق صح دي شبهها بايه بمصابيح اللي مفاعيل يعني طيب احنا كده انتهينا بفضل الله من الـ من, من الجمع خلص الوقت طيب والله اعلى واعي